اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ يا ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطوى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 الله يرى ألا لئن لم ينتهل نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب